سابكم الله هل الموازنة بين الحسنات والسيئات في الحكم على الأفراد والكتب والجماعات منهج صحيح أم بد من ذكر السيئات فقط وإظهارها والتحذير من صاحبها من أظهر منكر او البدعة يحذر منه ولا ينظر إلى حسناته حسناته بينه وبين ربه من أظهر منكر أو البدعة يحذر منه ينصح حتى يهتدي Хајде да је ачуна.